اي حي باي شيء لم اعصي ربي واي شيء انما عصيته بنعمته عندي واي شيء من خطيه ذهبت شهوتها وبث يتبعها عندي كتاب لم يغيبوا عني وسوأتاه لم أستحيهم ولم أراقب ربي ويحي نسيت ما لم ينسوا مني